كذاب كذاب تمسك عالنبل هادي تمسك امسك عالنبل هادي كما تمسك هب هالحاقمه لا تظن تمسك تمس الخالف الهاجي صلاة جليل العزيز الغالي خادمه البيت سي سعيد نصار في لسلامتكم وسلامتي صلوا على محمد وآل محمد انا الشفينا وحب علي ربينا هنا انا انا انا انا, أنا, أنا, أنا, أنا, أنا الشفينا وحب علي ربا واعلى الولاية, الولاية, الولاية, الولايه والدي رباني هذا علي سرا لغي بالي او للحشر هسر ابد ما يتفسد صلوه لخادم اهل البيت الشاعر جابر الكاظمي انا انا السفينه وحب علي رباني انا حب علي رباني وعلى الولايه يا رباني وعلى الولايه والدي رباني هذا علي او شر لغز رباني هذا علي او شر الغز رباني لي للحشر هسر ابد ما حلمه تلقا لو وجد من جد اي والله صح المثل قال لو وجد من جد فيسعيد لو كل ويانا شوي يبتسم هاي بسماته الحلوه صح المثل قال لو وجد من جد الدين الله شب للعسكري من جد وعارف صفات المكرمه من جد جد شفيع الامه يا الله المحشا <تصفيق> من آل بيت المصطفى من نسمان من آل بيت المصطفى من نسما الا ابو امرهم ماتهم من نسما مهدي وهدايه هالبشر من اسماء خاتمهم هلكون بيه جاطا